أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء, وينزل من السماء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 أُنِيبَنَ إلَيْهِ ثُمَّ إذَا أَذَاقَهُمْ ثُمَّ إذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أم أنزلنا عليهم سلقانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذق الناس رحمة فرحوا بها.